صلات وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم هو الجزء الأخير من لقاء معكم بإذن الله تبارك وتعالى وكل عام أنتم بخير ونسأل الله زل في نهايته السداد والتوفيق كما بدأنا بحمده. ف سبحانه وتعالى الحمد في الأولى والأخيرة، وله الحكم وإله المرجع والمصير، فان شاء الله تبارك تعالى يعني هنقسم المحاضر اليوم إلى قسمين، قسم الأول هو الانتهاء من الجزء الباقي وهو سأسترفع البقية، والجزء الثاني هننوازن على حرفكم الأسئلة، وإن شاء الله لو كان في متسه نجيب عنها أيضاً. بزمن تبارك وتعالى. ماشي. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدَن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشتروا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورثان وَأَنَّهُمْ لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعين أعينهم تفيض من الدمى مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يغفر لنا أي ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم معاني هذه الآيات نؤكد لك أيها النبي أنك تجد أشد الناس حقدا وكراهية لك ولمن آمن بك هم اليهود هم اليهود والذين أشركوا مع الله غيره والذين أشركوا مع الله غيره في العبادة وتجد أن أقرب الناس مودة ومحبة لك هم أتباع عيسى الذين سموا أنفسهم نصارى لأن فيهم قصيسين يعلمون دينهم ورهبانا يخشون ربهم ولأنهم لا يستكبرون عن سماع الحق هنا ذكر نزدين مهمين جدا في مسألة الإيمان إيمان أهل الكتاب العلم والسماع العلم والسماء. يبقى إذا الذي لا يهتدي إما أن يكون جاهل أو يستكبر عن الله عن السماء فهذا استيق... هذا عدم السماع ناتج منه من استكبار وذلك القال ولأنهم إذا سمعوا القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثرون به فتفيد دموعهم بال... فتفيد أينهم بالتمع لمعرفتهم أن الذي سمعوه حق فتميل إليه قلوبهم وتنطلق ألسنتهم بالدعاء لله قائلين ربنا آمنا بك وبرسلك وبالحق الذي أنزلته عليهم فتقبل إيماننا وجعلنا من أمة محمد الذي جعلتهم شهداء وحج على الناس يوم القيامة. دي صفتهم. هل النصارى اللي بيتشتاقوا إن هم أقربين من المؤمنين هي دي الصفة فيهم؟ إحنا نقول الكلام ده عشان بعض الناس لما بيستند لآيات من القرآن بيجعلها في غير مواضعها. نقول القرآن حج عليكم. وأي مانع يمنعنا من أن نصدق بالله وحده وبما جاءنا من الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يدخلنا ربنا الجنة التي الذي نالوه أو ندخلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم فكتب الله لهم ثوابا لاعترافهم اعترفوا أقروا فكتب لهم الثواب هو جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها الأنهار وهم ماكثون فيها دائما وذلك الجزاء الذي نالوه هو جزاء كل محسن مثلهم والذين جحدوا بالله ورسله ما هو مش كله بق في الذين آمنوا خلاص ما بش فين في النصارى فتركوا هذا الأمر بل اتبعوا ما قاله عيسى وما قاله الأنجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوا محمد والذي جاء والذي أنزل عليه أما الذين جحدوا وكذبوا واستكبروا واستنكفوا عن الحق وأنكروا الأدلة التي أنزلها الله عز وجل عليهم هداية لهم وهداية الحق فهؤلاء ملازمون العزام وذلك جزاء الكافرين في هذه الآيات نستفيد غضم عداوة اليهود والمشركين للإسلام والمسلمين غضم عداوة اليهود والمشركين الإسلام والمسلمين قرب النصارى الصادقين في نصرانيتهم من المسلمين لو فعلا هم صادقين في نصرانيتهم واتباعهم لعيسى لكانوا قريب العهد للإيمان والإسلام فضلة التواضع وهم لا يستكبرون فضلة التواضع وقبح الكبر فضل هذه الأمة وكرامتها على الأمم التي قبلها فضل الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه له الأجر مرتين كما جابه الحديث فضل الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه بيان مصير الكافرين والمكذبين وهو خلودهم في نار جهنم ولا يبه بالله استعمل القرآن أسلوب الترغيب والترهيب بذكره الوعيد بعد الوع ألف الأول في هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما محمد قال أنه أثابهم بما قالوا جنة غذل وبعد بعد ذكر الاه الوعيد ودي هو عناصر الاه عناصر الموضة وعناصر الخطرة وأي درس يؤثر في القلوب يجب أن تجمع بين الوعد والوعيد والخوف الاه والرجل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحيك المعتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في, في, في إيمانكم في أيمانكم أحسنتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم خذنا الكلام ده في صورة البقرة خذنا اللغو تمام من ذاك من يحفظ الآية في البقرة نفس الآية بما كسبت قلوبكم تمام والله فور حلين فهذا اللغو ذكرنا له سرتين فحتى فكر ذكرنا ليش فرتين وطبعا الأم في الأسئلة <تصفيق> خلاص ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفّرته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسواتهم أو رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ثلاثة, ثلاثة ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون في هذه الآيات الله عز وجل يذكر يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات ولا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الله لكم من التوسط في أموركم إن الله لا يحب المجاوزين للحدود وكل مما أعطاكم الله ويسره لكم وجعله حلالا لكم تطيب به نفوسكم نفوسكم وخشوا الله دائما وأطيعوه ما دمتم مؤمنين به لا يعاقبكم الله بسبب ما لم تقصدوه في أيمانكم لولاكم عدم القصد إما أنه يحلف على شيء يظنه كذا فيكون خلاف أو بما جرت به العادة يمين كرم لا والله بلا والله وهكذا تمام؟ دل لغة لا يعاقبكم الله بسبب ما لم تقصدوا من أيمانكم إنما يعاقبكم بسبب الحنث فيما قصدتموه ووثقتموه لو عقدتم أي عزمتم عليه بقلوبكم فإن حنثتم فيما حلفتم عليه فعليكم أن تفعلوا ما يغفر ذنوبكم بنقض اليمين بأن تطعموا عشرة فقراء يوما فيما جرت به العادة أن تأكله أنتم أقاربكم من أوسط ما تطعمون أهليكم من غير صرف ولا تقتير، أو أن تكسوا عشر من الفقراء كسوة معتادة أو تحرروا إنسانا من الرق فإذا لم يتمكن الحالف من أحد هذه الأمور فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وكل واحد من هذه الأمور يغفر به ذنب الحلف الموثق بالنية إذا نقضه الحالف وصونوا أيمانكم فلا تضعوها في غير موضعها ولا تتركوا فعل ما يغفر ذنبكم إذا نقضتموها على هذا النسق من البيان الذي وضحه الله لكم وشرعه من أحكام تشكر نعمه بمعرفتها والقيام بحقها نفهم من هذه الآيات حرم تحريم ما أباح الله كحرم التحليل ما حرم الله بيان مدى حرص الصحابة على طاعة الله خوفا من عقابه وطمعا في إنعامه وهذه الآيات نزلت في بعض الصحابة منهم مثل عبدالله بن سعود واثمال بن مضعون وغيرهما كانوا قد حضروا موعظة وعظم إياها رسول الله عليه وسلم فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وعزموا على التبتل والانقطاع عن الدنيا فأتوا أم المؤمنة عائشة وسألوها عن صلاة رسول الله عليه وسلم وقيامه فكأنهم تقالوا ذلك فقال أحدهم أنا لا آتي النساء وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر الدهر كله وقال آخر أنا أقوم فلا أنام فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكل اللحم وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ونزلت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي من طعام وشراب ونساء ولا تعتدوا بمجاوزة ما أحل الله لكم إلى ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المعتدين أيضا نستفيد حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه بيان كفارة اليمين بالتفصيل بيان كفارة اليمين بالتفصيل كرهت الاكثار من الحلف وحرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقا لما ذكرنا في سورة البقرة كيفية حفظ الإيمان ذكرنا عدة أشياء. تمام؟ هو الأصل عدم الحلف لأن المسلم صادق. خلاص لا نفتح الله عرضةً. تمام؟ إذا حلف فلا يكثر في الحلف. بل الأصل ما يحلفش خلاص الثاني إذا حلف فلا يكثر الثانية إذا حلف فليحلف بالله وإن حلف بالله فليحلف صادقا وإذا حلف لنا فعليه إيه بالصدق الحلف لكم بالله فصدقوا، تمام آه ثم عرض الكفار إذا إيه إذا حنس في اليمين خلاص في بعض الأشياء في حفظ اليمين استحباب حنث من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه وتكفريه على ذلك أما إذا حلف أن يترك واجبا أو يأتي محرما فإن حنثه واجب وعليه الكفار خلاص يبقى المسألة بالنسبة لو دخل فيها نص على طول في نص يبقى عليه أن إيه أن يحنه ثو إيه عن يمين خلاص الأيمان ثلاثة لغٌ ليمان ثلاثة يمين لا كفارة لها إذ لا إثم عليه واليمين اللغو خلاص والأيمان ويمين في كفره اليمين المنعقد خلاص ويمين لا كفارة له ويغمس صاحبه في النار وهو اليمن الغموس وأم يحلف متعمدا الكذب ولا كفرت إلا التوبة أما لمن المنعقدة لمن المكفرة التي فيها الكفرة التي ذكرت في الآية يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن إنما الخمر والميس والأنصاب والأسلام رجسهم من عمل الشيطان فيجتنبوه لعلكم تفلحون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 ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين طبعا مسألة تحريم الخم ذكرناها يعني قبل ذلك في مسألة النسخ والتدريج في تحريم الخم ومعاني الآيات يا أيها المصدقون الذين أمنوا أي مصدقون بالله وكتبه ورسله المذينين المذينون للحق ليس شرب المسكرات ولا لعب القمار اللي هو ده المصري ونصب الأحجار للذبح عندها تقربا إلى الأصنام التي تعبدهن ده الامصار وإتخاذ السهام والحصى والورق والورق للتعرف بها على مغيبات القدر الأزلام ليس كل ذلك إلا خبث نفيس خبث نفسي باطل هو من تزيين الشيطان لفاعليه فاتركوه لكي تفوزوا في الدنيا بحياة فاطلة وفي الآخرة بنعيم الجنة إن الشيطان لا يريد بتزيينه لكم شرب الخمر ولعب الميسر إلا أن يوجد بينكم الخلاف والشقاق والكراهية ليضعف أمركم بذهاب الألف بينكم وتفتيت وحدتكم وتفتيت وحدتكم وحدتكم بسبب ما يزينه لكم من شرب المسكرات ولعب القمار لكي يصرفكم عن عبادة الله ويلهيكم عن أداء الصلاة لتسوء آخرتكم كما ساءت دنياكم لتسوء آخرتكم كما ساءت دنياكم فبعد علمكم هذه المفاسد ابتعدوا عما نهيتم عنه لتفوت لي تفوتوا على إبليس غرضه. وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله فيما يبلغكم به عن ربه وابتعدوا عما يعرضكم العذاب إن خالفتم لأنكم إن أعرضتم عن استجابة لما أمركم به فتيقنوا أنه معاقبكم وليس لكم عذر بعد أن بين لكم الرسول عاقبة المخالفين، وأنه ليس على رسولنا إلا أخبار أو إخباركم بالأحكام والتوضيح الأه الكامل لها. يا أيها الذين آمنوا إن الله يختبركم في الحج بتحريم بعض من الحيوان نذكرنا ذكرنا آ بالنسبة ذكرنا دلوقتي إيه؟ الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا أي ليس على الذين صدقوا بالله ورسله وأتوا بصالح الأعمال إثم فيما يطعمون من حلال طيب ولا فيما سبق أن طعموه من المحرمات قبل علمهم بتحريمها إذا خافوا الله وابتعدوا عنها بعد علمهم بتحريمها يبقى قبل التحريم ليس عليهم شيء تمام أما بعد التحريم ابتعدوا عنها ثم استمروا على خوفهم من الله وتصدقهم بما شرعه لهم من أحكام ثم تاموا على خوفهم من الله في كل حال وأخلصوا في أعمالهم وأدواها على وجه الكمال فإن الله يثيب المخلصين في أعمالهم على قدر إخلاصهم وعملهم لو نظرنا هتجد أن في هذه الآية يكرر الإيمان والتقوى قال. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي سبب يبقى إذن لما فعلوا هذه الأشياء كان عندهم إيه؟ خشية وإمام. تمام ولكن لما لم يعلموا هذه الأشياء فليس عليهم جناح إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا برضه وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا وأحسنوا يبقى التقوى والإيمان في الأصل يؤد إلى العمل الصالح فاستمر في التقوى والإيمان فبعد العمل الصالح يؤد إلى الإحسان إليه المرتب الأخير فإن لازم أنك تصاحب في عملك الإيمان لو هو أصل عندك والتقوى الخوف ولو صاحب كل هذه المزيتين في حياته في كل شؤونه لرزقه الله البصير يعني أخونا كتب رسالة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله من أختي يعني طيب يقول إذا لقد فتح الله علي بالأمس فإن كان هذا الفتح صحيح أرجو أعلانه لإخوتي وأخواني من طلب العلم إن كان خطأ فارض التصويب وجزاءه الثقيل في سوره البقرة قال الله تعالى يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اذا شرط العلم أن يتحلى طالب العلم بالتقوى وهنا نحن على ابواب رمضان اا فتقول ان كل النيه فنحسن النية في التقوى متى نجعل أول, أول دعوة في رمضان أنزقنا الله عزيزي التقوى اللهم أمين حتى نحصل على العلم النافع وبالله أدعو لأني لا أحصل من العلمي إلى القليل وأحسن العلم الله خيرا طبعا مصاحبة التقوى من التقوى هي أصل في تحصيل العلم أصل في تحصيل العلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فنسأل الله جل أن يسدد إخواننا وأخواتنا إلى طلب العلم وقبل ذلك أن يوفقهم ويهديهم بإيمانهم وإلى التقوى وإلى الإحسان بإذن تبارك تعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه فنسأل الله جل وجل جميعا الإخلاص والتقوى طيب آآ ذكرنا آآ ذلك من آآ الآية آآ 93. أما ما يستفاد حرمة الخمر والقمار وتعظيم الأمصاب والاستقسام والاستقصام بالأزلام وجب الانتهاء من طاعات هذه المحرمات فوراً وقول انتهينا يا ربنا كما قال عمر رضي الله عنه. بيان علة تحريم شرب الخم ولعب الميسد وهي إثار في العداوة البغضاء بين الشاربين واللاعبين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما قوام حياة المسلم الروحية وجوب طاعة الله والرسول والحذر من معصيتهما وجوب التقوى حتى الموت التقوى حتى الموت وجوب الإحسان في المعتقد والقول والعمل طبعا نلقى على قول الشافعي في مساله الايه والعلاقه بين ايه طلب العلم والمعاص وطبعا تقوى الحجره من ايه المعاصر لان في العبادات ان الناتج للعبادات وأثر العبادات اول اثر فيها والحاصل فيها اللي هو التقوى في الصيام قال ايه التقوى وفي الصلاه قال التقوى وفي الحج قال التقوى فاصل العبادات كلها الحصيله فيها الاصل في ايه أن ترزق بعد التقوى لذلك يقول شيخ الإسلام يقول إن لم تستشعر لذة العبادة بعد آدائها فاتهم نفسه فإن المعبودة كريم من لم يستشعر لذة العبادة بعد آدائها فليتهم نفسه لأن المعبودة كريم فتعرضوا لكرم الله تعالى لكم أن الله رضي الله يستحن العبد إذا رفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ويردهم عليه صفرا وفي رواية خائبتين فإحنا محتاجين فعلا كلما تزرعت وتحصنت بالتقوى حين ذلك فالتقوى كما قيل عن السلف أن تعمل بطاعة الله على نور ترجو ثواب الله تمام فهذه ليه التقوى فنسأل رجل لجميع المؤمنين والمؤمنات التقوى يا أيها الذين آمنوا ليبدوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بي ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عازم من تقام أحل لكم صيد البحر وطعمه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما تمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون هنا الله عز وجل الله يذكر المؤمنين في عبادة الحج يقول يا أيها الذين أمنوا إن الله يختبركم في الحج بتحريم بعض من الحيوان والطيور يسهل عليكم اصطياده بأيديكم ورماحكم ليظهر الذين يراقبونه منكم في غيبة عن أعين الخلق يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم يختبرنكم الله أزداده بشيء من الصيد تناله يعني سهولة, سهولة في النيل تناله أيديكم ورماحكم لماذا ليعلم الله من يخافه بالغيب أن يظهر يظهر الله عز وجل الذين يراقبونه منكم في غيبة عن أعين الخلق فالذين تجاوزوا حدود الله بعد بيانها يقع عليهم عذاب مؤلم شديد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يبا بعد أن الله عز وجل يذكرني ادي وما ومعني ابتلاء أن لا, لا يصبح هذا الأمر هيوثاب جأنه كأنه ترغيب يسموهم بصفة الإيمان على أنه سوف يختبرون بأشياء بسيطة يصيدونها بسهولة ويسف تمام؟ فعليكم أن تحذر من ذلك. وبعد ذلك قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هاي بباقي الحكم بعد كده. بعد عرفوا أنه هذا اسم عظيم أن من يرتكب هذا الإثم ومع ذلك الله صلى يخرجه من هذا الكرب. قال ومن قتله منكم قاصدا متعمدا فعليه ان يؤدي نظيره من الصيد الذي قتله يخرجه من الإبل والبقر والغنم ويعرف النظير كيف بتقدير رجلين عدلين مثل ما قتل من النعام نشوف كده كان قتل إيه؟ تمام المساوي إيه؟ من اللي يعرف كلام ده رجلين عدلين تمام يحكمان به ويهديه إلى الفقراء عند الكعبة هديا بالغ الكعبة يدفع بدله إليه أو يخرج بقيمة مثل طعام للمساكين أو الفقراء لكل فقير ما يكفيه يوم ليكون ذلك مسقطا لذنب تعديه على الصيد أو يصوم أياما بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه وقد شرع ذلك ليحس المعتدي بنتائج جرمه وسوء عاقبته عفى الله عما سبق لكم من المخالفة قبل تحريمها ومن رجع إلى التعدي بعد العلم بتحريمه فإن الله يعاقبه بما ارتكب وهو غالب لا يغلب شديد العقاب لمن يصر على الزم. أحل لكم صيد البحر الله عز وجل إذا حرم شيئا فتح بابا الأخر سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم أحل لكم أو أحل الله لكم أن تصيدوا حيوان البحر وأن تأكلوا منه وينتفع به المقيمين منكم والمسافرون وحرم عليكم أن تصيدوا حيوان البر غير المستأنس مما جرت العادة بعدم تربيته في المنازل والبيوت مدة قيامكم بأعمال الحج أو العمرة بالحرم وراقبوا الله وخافوا عقابه فلا تخالفوه فإنكم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على ما تعملون يستفيد من هذه الآيات ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية بكثرة الصيد بين أيديهم وحرم عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا فكانوا خيرا من بني إسرائيل وأفضل منهم على عهد أنبيائهم تحريم الصيد على المحرم إلا صيد إلا صيد البحر فإنه مباح لهم تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح لهم هم؟ غير, غير الفواسق التي تقتل في الحر ماشي الحية والعقرب والفأر والغراب والحداء تمام والكلب العقول ماشي بيان جزاء من صاد وهو محرم وأنه جزاء مثل من قتل من النعم وجوب التحكيم في صاده المحرم ولا يصح أن يكفر الصائد بنفسه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 والحيوان غير المستأنس وفيما حوله جعله قائما معظما يأمن الناس فيه ويتجهون إليه في صلاتهم ويحجون إليه ليكونوا في ضيافة الله وليعملوا على جمع شملهم وكذلك جعل شهر الحج وما يهدى إلى الكعبة من الأنعام وخاصة ما يوضع في عنقه القلائد لإشعار الناظرين بأنه مهدا إلى البيت دول إيه؟ الهاد والقلايد تمام يقلد بعير حتى يه يشعر لدى الناس أو يعلم نتيجة إن على أنه يه على أنه هادي لله أو مهد إلى الابي. ونتيجة القيام بذلك أن تستيقنوا أن علمهم محيط بما في السماوات التي ينزل منها الوحي بالتشريع ومحيط بما في الأرض فيشرع لمن فيها أو فيشرع لمن فيها بما يقوم بمصالحهم وإن علمه بكل شيء محيط واعلموا أيها الناس أن عذاب الله شديد ينزل من يستبيح قرماته وأنه كثير مغفرة لذنوب من يتوب ويحافظ على طاعته وواسع الرحمة بهم فلا يؤاخذهم حينئذ بمواقع منهم ليس على الرسول إلا أن يبلغ للناس ما يوحى إليه. لتقوم عليهم الحج وينقطع عنهم العذر يبقى الوحي أو الرسالة لقيام الحج من العذر فالتعلموا بما فتعلموا بما بلغه ليكم فإن الله يعلم ما تظهرون وما تخفون قل يا أيها النبي للناس لا يتساوى ما أباحه الله لكم من الطيبات وما حرمه عليكم من الخبائث فإن الله فإن الفرق بينهما كبير عند الله ولو كثر الخبيث وأعجب كثيرا من الناس وأعجب كثيرا من الناس يا أصحاب العقول اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه باختيار الطيبات واجتناب الخبائث لتكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة ما يستفاد من هذه الآيات بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمن واستقرارا وتبع ذلك هناءة هناءة عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. بيان مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء الناس وأنها البلاغ لا غي وقد بلغ صلى الله عليه وسلم تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة ودرهم حلال خير من عشرة حرام وركعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل ليه كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك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 وايضا هي سبيل الابتداع في الدين والعيادة بالله لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاي منهم فقام خطيبا فيهم وقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم يعني مكتبة أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل واحد يسأل أي سؤال هذا اليوم إلا بينته لكم فقام رجل الله عبد الله بن خذافة كان إذا تلام مع رجل أنا حصل في لوم مبين بالرجل وجدال دعاه إلى غير أبي فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة وقال أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الرجل في كل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم لو سكت خلص كت فهم باع ذروني وما تركتكم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم أي تظهر لكم جوابا لسؤالكم يحصل لكم بها ما يسؤكم ويضركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أن يبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم لكم أما إن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي لكم لأنه من باب إخفاء رسول صلى الله وأذيته ثم قال تعالى عاف الله عنها أي لا لم يؤاخذكم الله بما سألتم والله غفور حليم فتوبوا إليه يتوب عليكم واستغفروه يغفر لكم ويرحمكم فإنه غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سأل أسئلتكم تنطعية المحرجة هذه قوم من تعنتهم في من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين لأنهم كلفوا ما لم يطيقوا طبعا بعض الناس سألوا أشياء من أجل مسألتهم عنت عليه أو ضيق عليهم كما حدث مع بني إسرائيل كل شوية يسألوا في إيه؟ فتضيق هيضيق يضيق يضيق هكذا إنما لو أتوا من أول مرة حينما أمروا بالأمر فأتوا من استطاعوا بالأمر لا كان واسعا لهم ورفع الحرج له فحينما سألوا مرة أخرى ضيق الله عليه فلما تعنتوا وفصلوا فضيق الله عليهم أكثر ثم يذكر بعد ذلك من بعض هذه الأسئلة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حام حامية ولكن الذين كفر هم الذين فعلوا ذلك اختراء على الله وكذبا عليه وأكثرهم لا يعقلون وجاء أن أول من سيب السوائب وغير دين, إس... دين إسماعيل عليه السلام عمر بن الحي الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار أي أمعاءه في جهنم أما معنى البحيرة هي الناقة تبحر أذنها أي تشق والسائبة الناقة تسيب فلا يمسها أحد والوصينة هي الناقة التي يكون أول, أول, إنتاج أو أول إنتاجها أنثى والحام هي الناقة أو الجمل يحمى ظهره للآلهة معاني الآيات <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا النبي عن أمور أخفها الله عنكم لأنها إن تظهر لكم تسؤكم وإن تسألوا النبي عنها في حياته إذ ينزل عليه القرآن يبينها الله لكم عف الله عنكم في هذه الأشياء فلا يعاقبكم عليها والله كثير المغفرة واسع الحلم فلا يعجل بالعقوبة قد سأل عن أمثال هذه الأمور الشاقة جماعة ممن سبقوكم ثم بعد أن كلفوا بها على ألسنة أنبيائهم ثقل عليهم تنفيذها ثقل عليهم تنفيذها فأعرضوا عنها وكانوا لها منكرين لأن الله يريد اليسر ولا يريد العسر ويكلف الناس ما يطيقون لم يأذن الله لكم أن تحرموا ما أحله لكم, ما أحله لكم، فتشقوا أذن الناقر ليلئيه البحيرة خلاص؟ وتمتني عن الانتفاع به تشوقه وتسبه وتسموها بحيرة وتتركوها بناء على نذر نوينذر وآه يقول إن له حدث كذا أو بحر آه هذه الناق خلاص وتسموها سائبة يسيبها فلا مسها أحد وتحرمون الذكر من الشاه وتهبوه للأصنام حتى إذا أنتجت الشاه ذكراً وأنثى سميتموها وصيلة أي وسط أخاه ولم تذبحوا الذكرة منها ولم يشرع لكم أن تحرموا الانتفاع بالذكر من الإبل إذ ولد منه عشرة أبطل وتطلق عليه اسم حان لم يشرع الله لكم شيئاً من ذلك ولكن الذين كفروا يختلقون الكذب وينسبوه إلى الله وأكثرهم حيث لا يعقلوا وإذا قلوا لهؤلاء الكافرين تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى ما بينه الرسول صلى الله عليه نهتدي به قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا أي صح أن يقولوا هذا أو لو كان آباء الأعام لا يعلمون شيء عن الحق ولا يعرفون طريقا والصواب يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هذه الآية الوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ يحفظ عشان أن يجب أسؤال في المئين خلاص <تصفيق> هذه الآية الوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ فالناسخ فيها قوله تعالى إذا اهتديتم والمنسوخ عليكم أنفسكم إذ من اهتدى لا يضره من ضل من ضل ولا تتم الهداية إلا بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان طبعا الايه دي كانت بيفهموها بغير ايه بغير مفهومها وغير نزولها فقالوا عليكم انفسكم اي لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن, عن المنكر ولكن لا تتم الهدايه الا بمن امر بالمعروف ونهى عن, عن المنكر طيب يقول يا ايها الذين امنوا احرصوا على إصلاح انفسكم بطاعه الله إنه لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم على الهدى ودعوتم إلى الحق وإلى الله وحده مرجعكم جميعا يوم القيامة فيخبركم بأعمالكم ويجزي كل منكم بما قدم فلا يؤاخذ أحد بثم غيره يا أيها الذين آمنوا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 فيقسمان بالله إن إراتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من اللذين من الذين استحق من الذين ولا من الذين أحسن من الذين عشان كم كام من الغربة لأنه بيستثنى من إيه من جميل من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أذنا يأتي بالشهادة على وجهها أو يخاف أو يخاف أن ترد أن ترد أيمان بعد إيم بعد أيمنهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا حينما تظهر على أحدكم على أحد منكم علامة الموت تظهر علامة الموت ويريد أن يوصي بشيء فالشهادة بينكم على الوصية أن يشهد اثنان عادلان من أقاركم أو آخران من غيركم إذا كنتم على سفر وده اتخذ من العلماء أنه يجوز شهادة إيه غير المسلمين لأن قال ايه واخران من ايه من غيركم طبعا في خلاف المسألة بس دي في جواز ايه ايه أي محتملة ان يجوش ايه بغير المسلمين في الوصيفة السفا خلاص إلا ما يجد إلا هم في ايه فيشلهم على ذلك تمام او اخران من غيركم اذا كنتم على سفا وظهرت امارات وظهرت امارات الموت تحبسون هذين الشاهدين بعد أداء الصلاة التي يجتمع عليها الناس فيحلفان بالله قائلين لا نستبدل بيمينه عوضا ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد من أقاربنا ولا نخفي الشهادة التي أمرنا الله بآدائها صحيحة إن إذا أخفينا الشهادة أو قلنا غير الحق أو قلنا غير الحق لنكونن من الظالمين المستحقين لعذاب الله فإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا في شهادتهما أو أخفيا شيئا فإن اثنين من أقرب المستحقين لتركة الميت هما أحق أن يقف مكان الشاهدين بعد الصلاة ليظهر كذبهما فيحلفان بالله أن الشاهدين قد كذب وأن يميننا وأن يميننا أولى بالقبول من يمينهما ولم نتجاوز الحق في أيماننا ولم نتهم الشاهدين زورا، فإننا لو فعلنا ذلك نكون من الظالمين المستحقين عقاب من يظلم غيره هذا التشريع أقرب الطرق إلى أن يؤدي الشهداء شهادتهم صحيحة محافظة, محافظة على حيف بالله أو خوفا من فضيحتهم بظهور كذبهم إذا حلف الورثة أيمان لرد الأيمان أيمانهم وراقبوا الله في أيمانكم وآماناتكم وأطيعوا أحكامه راضين بها فإن فيها مصالحكم ولا تخالفوها فتكونوا من الخارجين على الله فإن الله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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون الآيات السابقة قبل ذلك المستفد منها مشروعية الوصية في الحضر والسفر معا والحث عليها والتراريب فيها وجوب الإشهاد على الوصية يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود مسلم استحباب الحلف بعد صلاة العصر يعني يقصد بالصلاة هنا العصر تغليظاً في شأن اليمين مشروعية تأحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم لما فيها من تعظيم لأن الصلاة الوسطى آه. تذكروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل أمامه كل الرسل ويسألهم قائلاً لهم ماذا أجابكم؟ أو ماذا أجابتكم به أممكم الذين أجابتكم به أممكم الذين أرسلتكم إليها أ بالإيمان أم بالإنكار والأمم حينئذ كلها حاضرة لتقوم عليهم الحجة بشهادة رسولهم بأننا لا نعلم ما كان بعدنا من أمر من أرسلنا إليهم من أرسلنا إليهم وأنت وحدك الذي تعلم ذلك لأنك الذي أحاط علمك بالخفايا كما أحاط بالظواهر وفي ذلك الوقت ينادي الله عيسى ينادي الله عيسى من بين الرسل فيقول له. اذكر ما أنعمت به عليك وعلى أمك في الدنيا حينما ثبتتك بالوحي وأنت قتك وأنت رضيع بما يبرئ أمك مما اتهمت به كما أنت قتك وأنت كبير بما قد أوحيت إليك وحينما أنعمت عليك بتعليمك الكتاب ووفقتك للصواب من القول والعمل وعلمتك كتاب موسى كتاب موسى والإنجيل الذي أنزلته عليه وأقدرتك على معجزات تخرج عن طوق البشر حيث تتخذ من الطين صورة الطير بإذن الله فتنفخ فيها فتصبح طيرا بقدرة الله تعالى لا بقدرتك وتشفي من العمى من ولد أعمى وتشفي الأبرصة من برصه بإذن الله وقدرته وحينما يجرى على يديك بإحياء الموت بإذن الله وقدرته وحينما منعت اليهود من قتلك وصلبك عندما أتيتهم بالمعجزات ليؤمنوا فأعرض فريق منهم وادعوا أن ما أظهرته من المعجزات ما هو إلا من قبل السحر الواضح واذكر أيها الرسول لأمتك ما حدث في الماضي حين ألهمنا جماعة ممن دعوناهم أن يؤمنوا بالله وبرسوله عيسى فاستجابوا له وصاروا من خاصة أصحابه وقالوا آمنا واشهد بأن يا ربنا مخلصون منقادون لأمرك اذكر أيها النبي ما حدث حين قال أتباع عيسى المخلصون يا عيسى ابن مريم هل يجيبك ربك إذا طلبت منه إذا طلبت منه أن ينزل علينا طعاما من السماء؟ قال لهم عيسى ردا عليهم إن كنتم مؤمنين بالله فخافوا وأطيعوا أوامره ونواهيه ولا تطلبوا حوجة غير التي قدمتها قالوا إننا نريد أن نأكل من هذه المائدة لتطمئن قلوبنا بما نؤمن به من قدرة الله ونعلم عن معاينة ونعلم عن معاينة أنك قد صدقتنا فيما أخبرتنا عنه سبحانه ونشهد لك بهذه المعجزة عندما لم يشهدها فاستجاب لهم عيسى وقال يا ربنا ومالك أمرنا ومالك أمرنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم نزولها عيدا للمؤمنين منا المتقدمين والمتأخرين ولتكون معجزة تؤيد بها دعوتك وارزقنا رزقا طيبا وأنت خير الرازقين قال الله له إني سأنزل المائدة عليكم من السماء فأي مرئ منكم يجحد هذه النعمة بعد إنزالها فإني أعاقبه عقابا لا أعاقبه بمثله أحدا من الناس لأنه كفر بعدما شاهد دليل الإيمان الذي اقترحه واذكر أيها النبي ما سيحدث يوم القيامة يعني انظر يعني كل هذه المواقف التي يقشر البدن من سردها يذكر ما حدث منه وطلباته واختراحاته وكل هذه الأشياء ثم يذكرهم بما يكون يوم القيامة واذكر أيها النبي ما, يح ما سيحدث يوم القيامة حين يقول الله لعيسى بن مريم قولا يعلن الحق أأنت الذي قلت لهم اجعلوني أنا وأمي إلهي تاركين إفراد الله بالعبودية قال عيسى سبحانه أنزيهك تنزيها تاما عن أن يكون لك شريك ولا يصح لي أن أطلب طلبا ليس لي أدنى حق في لو كنت قلت فقد علمت لأنك تعلم خفايا نفسي تعلم ما في نفسي فضلا عن ظاهر قول ولا أعلم ما تخفيه عني إنك وحدك علام الغيوب إنك وحدك صاحب العلم المحيط بكل خفي وغائب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني بتبليغه لهم قلت لهم أعبد الله أعبد الله وحده فإنه مالك أمري وأمركم وكنت أعلم حالهم وأنا موجود بينهم فلما انتهى أجل مقامي وإقامتي الذي قدرته بينهم كنت أنت وحدك المطلع عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم بما فعلوا فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك تتصرف فيهم كما تريد وإن تعف عنهم تغفر لهم فإنك وحدك ألقاه الذي لا يغلب ذو الحكمة البالغة في كل ما يصدر عنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جلتها السيدة عائشة حتى الصباح في ليلة تقوم بها بآية واحدة يقول الله هذا هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات حدائق تجري تحتها أشجارها تحت أشجارها الأنهار وهم مقيمين فيها لا يخرجون منها أبدا يتمتعون فيها بالطوان الله عنهم ورضاهم بثوابه وذلك النعيم هو الفوج العظيم فلله وحده ملك السماوات والأرض وما فيهن فهو وحده مستحق العبادة ذو القدرة التامة على تحقيق ما كل ما يريد سبحانه من هذه الآيات نستفيد شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف حتى إن الرسل لا يذهلون واجب الاستعداد لذلك اليوم بتقوى الله تعالى توبيخ اليهود والنصارى بتفريط اليهود في عيسى وغلو النصارى فيه بيان إكرام لي تعالى لعيسى وما حباه به من الفضل والإنعام ثبوت معجزات عيسى عليه السلام وتقريرها وتقريرها جفاء اليهود وغطر وغطرستهم وسوء بهم مع أنبيائهم إذ قالوا لموسى أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون وقالوا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قول عيسى لهم اتقوا الله دل على النوم قالوا الباطل كما أن قولهم ونعلم أن قد صدقتنا دل على شكهم وارتيابهم يعني أنتم مش مصدقين يعني؟ الدينية تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا مشروعات الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذكر شكر لله تعالى وفي الإسلام عيدان الأضحى والفطر. من أشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون والمنافقون ومن كفر من أهل المائدة توبيخ النصارى في عرصته القيامة على تأليه عيسى والدته يوم عليهما السلام برأت عيسى عليه السلام من مشرك النصارى وأهل الكتاب تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الإلهية فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرة وفي الحديث عليكم بالصدق فإنه يدعو إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا سؤال غير الله سؤال غير الله شيئا ضرب من الباطل والشرك لأن غير الله لا يملك شيئا ومن لا يملك كيف يعطي ومن أين يعطي؟ دا انتهينا بإذن تبارك تعالى من سورة مائدة. وإحنا مجليبين كتير إن شاء الله في الأسئلة هم ورقتين فقط ماشي فض تقرير إقامة الحج على إيه؟ على قوم إقامة الحج الحج على قوم لأنه قومه كفر بالله وقالوا كذا وكذا وأن عيسى الذي وأن هذا هو الدين الله جل يقر عيسى أمامه قومه يوم القيامة حتى تقام عليهم القج. طيب إحنا عندنا خمسة أسئلة فور أتين. ماشي؟ السؤال الأولاني سؤال معاني. تمام؟ الثاني اذكر آية التال على الفوات الآتية والثالث أسباب نزول جيبك تلت تلت آيات بس في أسباب النزول. السؤال الرابع اذكر ما ي ما يأتي والسؤال الخامس أكمل. السؤال الاولاني القلائد السؤال الاولاني المعاني هو طبعا المعاني ممكن تجيبوها من الكتاب مش كده ولا اقول لكم المعاني اخرى لا أنا مش حالل في الورقه صار اسامي فلو عايزين احللكوا كلها ماش احنا فاضله ايه لسه ما ادري فاضل كام خمسة هذا الشيخ <تصفيق> برئي الله ده عشان دقيقة هاي كل حلنا كل طب خلصناش طب نبدأ من الأول كده سؤال أولين القلائد القلائد جمع قلادة هو ما يقل ما يقلد الهادي نعم أجيب النسخة كي أكتب كل واحد صورتله كله طب خلاص يعني فترة إيه إيه تين ثم أنا حيل حتى بتيجي ما يقلل التقاليد معنى مين في في الرقبة يقالدها جاي من قلادة أي تضع في الرقبة يشعر من رآها أنها مهتئ للبيت إندي إيه إندي نسك مقدم في الحجة وإيه أو, أو الأمر ما تسمعها من العدد <تصفيق> الموقوذة المضروبه بعصا او حجر فماتت به المترديه الساقطة, الساقطة من عال إلى أسفل فماتت الكلام ده كله من الكتاب مش من عندي يعني المفروض أصلاً ايه بس إيه يعني المفروض اصلا المعاني دي تجيء من الكتاب مكلبينا هقول هقول عشان بس ايه اللي بيكتر. ما يقول إيه ما تاخد فأنا كده ولا أي مرسلين الجارحة على الصيد سواء كان كلبا أو طيرا مرسلين الجارحة على الصيد سواء كان كلب أو جارح أو طير نور وكتاب مبين النور محمد صلى الله عليه وسلم كتاب المبين القرآن الكريم فلا تأسى فلا تحزن سمعون للكذب أي كثير الاستماع للكذب أكلون للسحت أي كثير الأكل الحرام كالرشوة والربا كثير الأكل الحرام كالرشوة والربا مهيمنا عليه حاكما عليه محققا للحق الذي فيه محقق للحق الذي فيه ومبطلا للباطل الذي تصدق به لا المهيمن في أعمالية المصيدة في خلافه تمام لأن اسم الله المهيمن الأصل فيه معنى الرقيب والشهيد دائرة أي تدور علينا من جذب أو من انتهاء أمر الإسلام لو تلائم عذل عازل غلّت أيديهم غلّت أيديهم دعاء عليهم بأن يحرموا الإنفاق في الخير وفيما ينفعه يؤفكون يؤفكون يصرفون عقدتم الايمان. عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. الأزلام جمع زلم وهي عيدان يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة الخير من الشر. وهي عيدان يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة الخير من الشر. بحيرة الناقة تبحر اذنها اي تشق سائبة الناقة تسيب وصيلة الناقة التي يكون اول انتاجها إن انثى حام الجمل يحمى ظهره للآله الحواريون جمع حواري وهو صادق الحب في السر والعلم السؤال الثاني. اذكر الآيات التالة عن الفوائد الآتية إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب الا... الآية رقم خمسة لمع مصح لا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم آية 5 بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من وضوء إلى التيمم دي الآية 6 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الأعذار بيانين فإن كنتم مرضى أو على سفر بيان الاعذار الناقيمه عندك المشباره مش, مش معنده ما خدش ورقه لسه في كم واحد ما خدش ده التوحيد لما جيب ورقه <تصفيق> نعم اللي جه على طول طيب ماشي الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود لايه 13 ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم إلا قليلا منهم بيان جحود اليهود والنصار للكثير من الأحكام الشرعية آية 15 هي يا أهل الكتاب قال جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قاطع عذر أهل الكتاب بيرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء إن بيشمون فخرج أكون بشمون الآية ست كام تسعتاش فإذا عنصر مباغته في الحرب وأنه عنصر فعال في كسب الانتصار قال جل الذين خفونا أنعم الله عليهم ودخلوا عليه والباب مباغته فإذا دخلتم فإنكم غالبون الآية 23 بطل المعموس في إرجان حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين فلتأس على القوم الفاسقين آية 26 بيان حكم الحرابه الآية 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الله في الأرض الفسادة أن يقتلوا. ومشروعية التوسل إلى الله تعالى بإيمان وصالح الأعمال الآية 35 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وبتاغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله في الحمد. بَيَنْ حُكْمُ حَدِّ السَّرِقَةَ آية 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ رَقْطَ وَإِلْيَهُمَ جَسَانِ مَا كَسْمَ الْنَكَالِمْ من الله والله عز وجل الحكيم الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء حالهم على علمائهم 42 42 هل هي؟ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن توارد عنهم فلا يضروك شيء وحكم تمام لبدل آية 42 وجوب القود في النفس والقصاص في الجراحات وكتابنا عليهم أن النفس بالنفس آية 45 وكتابنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين بيان الحكمة في اختلاف الشرائع وهو الابتلاء الآية ثمانية وأربعين لكل إنجعلنا منكم شريعة ومنهج ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتى أبين من اختلاف الشرائع هو الاختلاف الآية ثمانية وأربعين اللي يجيب الشاهد حلو صح يعني مش خبص ويجيب الشاهد آه لكل منكم شريعة ومنهج ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتى ماشي طيب ماشي يا <تصفيق> ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيمان بها على مراد الله تعالى وعلى ماليق بجلاله وكماله 64 تمام قال في اليهود يد الله مغلو غله يد مولانا بمقال بل يداه ما بسوطتان ينفخ ما فيش حد يقول بقى وقت اليهود يد الله مغلولة غلّت ولا مرعون بمقاله ويسك تبا فين بقى أثبت صفت الياد تمام وإن كان تبس صفت الياد منين من كلام اليهود بس في تنقص لأنهم قالوا زي على سبيل التنقيص فنحن قلن إيه؟ إن هي وجوب الإيمان بها على مراط الله وعلى الملك بكلام اليهود يعتقد من الله له إيه؟ يد ولكن إيه؟ مغلوب خلاص؟ لا، ما نقولك باليه ده، ده إسبرت صفرة، ما نقولك مش حد يوقف عنده همه، لأن أنا أقصد يعني نجيب بسلطتان ينفقوا كيف إيشا، عشان ننفي كلام من عليهم. عصمة الرسول المطلقة، آية 67 اللي هي يا, يا رسول بلغ ما وزيء ليك من ربك وإن لم تفعل فنبغى وترسله الله يا من الناس. نعم. شيء محمد خلي بالك معرفة الآيات اللي جاء عشان مش كتب الترتيب بتاح حرمة الخمر والقمار وتعظيم الأنصاب والاستخصام بالأسلام يا أيها الذين آمنوا إنهم الخمر والميسير والأنصاب والأسلام رجل سمنعم الشرطان فيجتنبوه للآيادية آية 90 خلاص إنتوا حرين أنا مش نجدع بالرقم تتقولوا أنا أقول لكم الآية لأنه مش حد يكتب لي كده في الامتحان آية صحيح أو انظروا آية تفاسيح صار كذب أشي طيب تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح لهم وحل لكم صيد البحر وطعاموه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة 26 كراهية الإلحاب في السؤال والتقاعر في الأسئلة والتنطع فيها يا أيها الذين آمنوا لتسألوا عن شاء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نفس القرآن تبدأ لكم 101 سريعين جدا ما شاء الله <تصفيق> لو اعرف كده كنا مدين الاول كده الناس لا يضر المؤمن اذا امرهم بالمعروف وناهم عن المنكر يا ايوة امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم مية وخمسة ماشي. مشروعية الاعياد الدينية الله والذ... بالصلاة والذكر وشكر الله تعالى هذا علينا ماذا مسلا لنا عيدا وآية منك ورزقنا وانت خير فرزقين آية 14 السؤال الثالث أسباب نزول الآيات التي اذكر أسباب نزول الأيات الآتية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ طبعاً الآية موجودة عند عز نقول لكم السبب. هنبدأ على الباس. خوف الرسول صلى الله عليه وسلم قوم من اليهود بالعقاب فقالوا لا نخاف فإننا أبناء الله وأحباءه. فنزل الآية. عندكم أتلات في الهامش عندكم في في عندك تجيب الآية في عندك خلاص أسباب النزول يتلات في الهامش يفأول الشرح خلاص اثنين وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك سبب نزولها رواه بن سحق عن ابن عباس أن قوم من الأحبار اجتمعوا منهم ابن سوريا الأعور بكاء وشاس قالوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فانما هو بشر فاتوه وقالوا قد عرفت يا محمد ان احبر يهود وان وان ولي يخالفنا احد من اليهود لم يخالفنا أحد من اليهود وان بيننا وبين قوم وبين قوم خصومة فنحاكيمهم إليك، هنجبهم لك تحكم فيها. فنحاكيمهم إليك، فقد لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبر الرسول ونزل الآية. خلي بالك للقضاء الأيام شغل يمكن يا الآية الثالثة والأخيرة في النزول. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يدي القوم الظالمين نزلت أن في عبادة بن الصامت الأنصري وعبد الله بن أبي بن أبيه سلول كان لكل حلفاء من يهود المدينة. ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في بد إغتاز اليهود وأعلنوا سوء نياتهم فتبرأ عبادة بن الصامت من حلفائه ورضي بموالات الله ورسوله والمؤمنين وأبى أبي بن سلول وقال بعض ما جاء في هذه الآيات عبد الرحمن بن بعض ما جاء في هذه الآيات نخشى أن تصبنا إلى غير هذه فنزلت هذه الايه الآيات السؤال الرابع اذكر الميات المحرمات العشر من الأطعام المذكورة في أول المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم طنزية وموهلة من الغيب والمنخنق والموقوذ والمترديت والنطيح وماكل السبع وماذبحه هتقول وين تستقصون الأزلام؟ الفيش لا خلاص ما مزبو نعم أحله قتل خير كتبه واحد الميتة اثنين كذا صح صح إيش مش مشكلة ماشي بس أنا لما أقولك اذكر ماشي كتبت واحد وعملت لحد عشر ماشي هتكتب أيوة وبعدين تفصل فيها ماشي هتكتب أيوة بسيرة أنا شوف أنا واسع جدا يعني ما تخافش يعني آه اللي أهم حاجة تحلب وإحنا إن شاء الله إحنا بنقرأ كل حاجة ويعني إحنا بنورف بالناس لو كي أي حاجة بشي صح بس أنتموا بتخلينا نديكم غلط تعالوا لكم بتجبرونا على ذلك يعني شروط حلية الأكل من صيد الكلب شروط حلية الأكل من صيد الكلب ثلاثة أنا يكون معلم تسمية التسمية عند الإرسال لما تلبس من الله عندما ترسله ألا يأكل منها خلاص الكلب لما يمسك لك طير أو أي حاجات ملدية ليه ثلاث شرور وإنت بترسله تلبس بسم الله تمام ثاني حاجة أن يكون الكلب دي معلم مش كلب من طول ده دي جاب لك ايه شاته ورحطي تجاري وراءه بتاخد اللي بتعمل لا أن يكون معلما ثلاثة ألا يأكل منها تمام حد الحرابه حد الحرارة هل سيقول له في حاجتين حقيقته والحد نفسه حقيقته ايه حقيقته حقيقته ايه المعنى الحد يعني خروج جماعة اثنان او اكثر يكون معهم سلاح ولهم شوق معنى المحاربين او قطاع الطرق معنهم جماعة اثنين فاكثر معهم سلاح ولهم شوكة خلاص يخرجون بعيدا عن المدن والقرى يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون ويسلبون ويعتدون على الأعراض وهؤلاء يسمونها وهذه يس وهذه تسمى الحرابه والذين يفعلون ذلك يسمون المحاربون أو قطاعي الطرق أما الحد إذا خرج بهذه الهيئة فقتل وأخذوا المال وأخافوا السبيل فيقتل ويصلب تقطع أيديهم من خلال خلاص؟ فإن خرجوا فلم يقتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال فإن خرجوا فقتلوا يقتلوا ويصلبوا فإن خرجوا فلم فلم يقتلوا ولم يأخذوا مال ولكنهم أخافوا السبيل ورواعوا الناس ينفوا من الأرض مش عيد تاني بأكثر عشان الوقت لا هو أدم لهم عهدين زيهم زي الآخرين لو لهم عهد آه شروط حد السرقة شروط حد السرقة. طيب نخلص عشان ال السؤال اللي بعده. أول حاجة أن يكون ربع دينار فصاعدة. ربع دينار فصاعدة. أن يكون مالا متقومة. يكون مال قيمة. يعني مسرح الشرب خ الخ... مسرح الخمرة أو عود أو بيع. لو حكيت ليه ده مش مل متقوم. تمام؟ أن يكون في حيرس. فهم؟ آه مقفول في محفظه في حال مقفول خلاص؟ أن يكون خفية لأن السرقة معنى إيه؟ الستار هي خفية طيب لو كان قدام عين عينك بإيه؟ مش اسم سرعي باسم إيه؟ غاصب تمام؟ يبا دي الرابعة الخمسة أن تنتفي الشبهة أن تنتفي الشبهة ما كونش جعان، ما كونش عريان، ما كونش في أي حاجة شبهه آه, شبه آه. السادس أن يكون السارق أن يكون السارق عاقل بالغ يعني لو جي مجنون وسرق مش نقوم عن الحد الصغير وسرق مش نقوم عن الحد خلاص أحداث مين الصغيرين يعني مش نقوم عن الحد ولكن يغرم ويضمن ايه ولي أمر ويعذر ولي أمر كفارة اليمين المنعقل أظن سهلة خالص حاجة من الاثنين الحاجة الاولى مخير بين ثلاثة اما انطعام عشرة مساكين او كسوة او تحرق الحاجة الثانية الى ما يجد الاول يصوم سلاسة اياه يعني ما, يحو... ما لا يتحول عن الاطعام او الكسوة او تحرقبة الا عند عدم الو... الوجود والإيه. ماشي يعني مش تخير ان هو واحد يطعم يصوم لا ما يستفاد من قصة ابن آدم. بتشوفه عندك. الموجود عندكم من أو قصة واتلعليم لنا ابن آدم. تشوف المستفاد منه عندك في ما تهدي إليه الآيات. خلاص. السؤال الخامس. أكم الميات؟ من الصيد المحرم صيد البر. من الصيد المحرم صيد. ومن الصيد الحلال صيد البحر. إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون نقط ونقط. ما هي محصن؟ وليس يكون محصن إيه؟, ايه المحصن يعني ايه؟ عفيفة وايه؟ وحرة ماشي يبقى إباحة نكاح الكتابيات بشرط ان تكون حرة وعفيفة في بعث الغراب بيان لمشروعية الداف ما تشفطن هون نحن نجاوب بقى. في صفات من صفات اليهود يسارعون في ايه وايه واكلهم اسراح الاية النسيخة لاباحة الخمر هي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام يا انما الخمر من عمل الشيطان فيجتنبئوه لعلكم تفلحوا قال العلماء الايمان أربعة يميناني يكفر فيهما إذا حنس وهما نقط ونقط يكفر فيهما دي عم في الهامش تحت أية إيه يا أيها الذي لا يؤخذكم الله باللغة في أمينك إذا حنس وهما أن يحلف على شيء يقول والله قد فعلت كذا ولم يفعل فيحنس والثاني أن يقول والله لم أفعل كذا وحنس خلاص؟ طيب ويمينان لا كفارة فيهما وهما لا تبسوا أسفى عنك في الآخر والخامسة اليمين ما أعطي له الغموز ويمينان لا كفارة فيهما هو أن يحلف على شيء يظنه كذا فيكون بخلافه والثاني ما جرد به العادة مثل لا والله ولا والله خلاص والخامسة اليمن اليمين الغموس خلاص ماشي كده ولا أقول سؤال تاني السؤال تاني عشان هقولها وبدون حد يدخل يخش في اللين ما عشان على النت عشان لو ورا لا مش كل حاجة طيب ماشي. طب خلاص قال العلماء قال العلماء الأيمان أربعة خلاص قال علماء الأيمان أربعة يمينان يكفر فيهما وهو أن يقول والله لأفعلن كذا ثم يحمس والثاني أن يقول والله لا أفعل لا أفعل كذا ويحنس ويمينان لا كفارة فيهما وهما لغو اليمين وهو أن يحلف على الشيء يظنه كذا فيظهر خلافه والثاني أن يجري على لسانه الحلف وهو غير قاصد نح لا والله بلى والله والخامسة اليمين الغاموس وهو أن يحلف متعمدا الكذب وكفارته التوبة لا غير نمر السبعة في السؤال الخامس قد سأل قوم من قبلنا أسئلة ثم أصبحوا بها كافرين من أمثلة ذلك سؤال قوم صالح الناقة وسؤال قوم عيسى المائدة قد سأل قوم من قبلنا أسئلة، ثم أصبحوا بها كافرين. من أمثلة ذلك؟ أي من تلك الأمثلة؟ أسئلة؟ سؤال قوم صالح الناقة، وسؤال قوم عيسى المائدة. قيل أنها السؤال السامن لما تمانية في السؤال الخامس أصطي. قيل أن هذه الآية. هي الوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضمكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون معنى شهيدا رقيبا ومعنى الرقيب الحفيظ أنا جيب عشان إيه بعض الناس يقول لك إيه شهيد وجيب الرقيب هم قالوا إيه شهيد حاجة آه. شهيدا رقيبا ومعنى الرقيب الحفيق وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين دي آخر سؤال في نمرة خمسة لهو الرقم عشر وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين مثل المن السلوى الغمام جعلكم ملوكا خلاص نعم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. خلاص؟ وكل سنة وكل عام أنتم مطيمين. نسأل الله عز وجل أن يسددكم إن شاء الله تبارك وتعالى. واجتهدوا فإن لكل مجتهد نصيب بإذن الله تباركة أقول قليل لكم وصلى الله عليه مبينا محمد وصحبه وسلم